بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سین قاف كذلك يوحى اليك واذا الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَمَا فيِي السماواتِ وَمَا فِي الأأَرضِ وَهُوعَ العْظم تَكَادُ السَّماواتُ يتَفَّرنَّ مِ فَوْطِهِ وَمَل إِكَةُ يُسَّحون وَالْمَلئِكَةُ يُسَِّحونَ بِحَمِّ رَبِّهِم وَيَسْتَعُ شرونَ لِمَن في الأرضضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ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 مَتَاوَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا من دونه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 والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وَماَا يُذِركَ لَعَ السَّاعةَ قَيب يَْعجل بهِهَا الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بِهَا والَّذينَ آمَنُوا مُشفقونَ مِنهَا وَيلَمونَ أنه الحَفّ أَل إ الذيينَ يُمارونَ في السَّاعةِ لَ فِي ضَلَ الله لطيف بعباده يرزق من أشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه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 إِيَشَ يَسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرَاوَاكِذُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبَهِ نَبِئَ مَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 الذينَ إذاَا أَصابَمُد الْبَغِيهُمْ ين تَصِرُون وَجَزَاء أُ سَيئَةٍ سَئَةُم مِسْلُهَا فمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجرُوه علىلَ الل إَِّ لَا يُحِبُّ الظَّالمين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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 لَيْسَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَمَا لَهُ مِنْ نَصِيرٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَئْنَا يَوْمَئِذٍ وما لكم من نكير.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 من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أو يرسل رسولا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ